بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَادِ وَالْقُرْآنِ ذِكْرٌ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَانَ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الأسلام na samia na biha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 ثمود وقوم لط وم اصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كلهم الا كذب الرسل فحق عقابهم وما ينظرهم الا صيحه واحده واحده وَقَالُوا رَبَّنَ عَجِّلْ لَنَا الْقِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ 119. وقير محشورة كل له أواب 110. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 111. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب 112. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خُصْمَانُ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تَشْطُطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ غَافِلَ أَخِيهِ لَسَوْفَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ اكْفِنِيِهَا وَعِزَّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَيَّ نَعْجُهُ وَإِنَّكَ فِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عَلَا wannadawud annama fatanna fastaghfara rabbahu wakharrana ki an wa ana fa ghafarna lahu dhalika wa inna lahu indana la sulfa wa husn ma anabi ya daudna ja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 124. وما بينهما باطلا 125. ذلك ظن الذين كفروا 126. فويل للذين كفروا من النار 127. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 128. أم نجعل المتقين كالفض فَذَرُوا <تكبروا> آيَاتِي وَلِيَتَذَكَّرُوا الْأَلْبَابَ وَ 129. وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب 120. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 وَالشَّيَاطِينُ كُلَّبَنَا عِيٌ وَغَوَاسٌ وَأُخْرِي لَمْ قَرَّ نِفْسٌ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاءُنَا فَنٌ أَوْ أُمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ ايطان بنسم وعذاب اركض برجلك هذا مختسل بند وشرادي ووهبنا له ان له ومثلهم بعض رحمه منا رحمه منا وذكرى لقلب وَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْعًا فَضُرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ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 kinasiha yad'una fiha bafakhati kathiratin wa sharab 129. هذا فليدوكوه حميم وغساق 120. وآخر من شكله أزواج 121. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم 122. إنهم صالوا ناجون لَن نَّغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِأَهْلِهِمْ مِن بَعْدِ مَا يَتَذَكَّرُونَ هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ عَذَابٍ 129. وارتخن معكم لا مرحبا بهم إنهم 119. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار 110. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار 111. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 112. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار 129. وإن أخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار 120. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَمْ نَذُمَّ عَنْهُ مُعْرِضُونَ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَمْ نَذُمَّ عَنْهُ مُعْرِضُونَ كَانَ لِلَّيْلِ عِلْمٌ مِنَ الْمَلَإِ الْأَعْلَاءِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِن يُحَال إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ نَّبِيٌّ إِذْ قَالَ رَبُّ كَرِيمٌ لَّئِن كُنْتَ إِنْ خَالِقَ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا وهو نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين <تصفيق> استكبرت ان كنت من العالين <تصفيق> قل لئن لن نجهنمم بلك ومن نتبعك من منهم ومن نتبعك من منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وانا من المتكلي